মু كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا قرطين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض, والأرض ربكم ورب آبائكم الأولين بلهم في شك يلعون فارتق اليوم تأتي السماء بطار أنه الذكرى وقال جاءه معطول مبين ثم تولوا عنه وقالوا علهم ملمون إنا كالب العذاب قليلا إنكم ولقد فدنا قبلهم قوم فزعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عما الله إني لكم